أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق قَمْ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص 110. وعجبوا أن جاءهم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 وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنَمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اختلاق. انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب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 119. وفرعون ذو الأوتاد 110. لُوطٍ وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إِلَّا إن الرُّسُلَ فَحَقَّ كذب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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أبواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أبواب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 قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء السراط إن هذا أخي له تسعون تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّكَ لَتَسِيرُ فِي خُطَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هم.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 يا داود إن جعلناك قليفا في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 كتاب آذلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَرَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْبَاء إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجئاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَطَنَ نَاسُ سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ أَعْدَائِهِ جَسَدًا ثُمَّ آمَنَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلَّذِى لا لَّن يَٰبِغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِى إِنَّكَ أَنتَ 118. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناب.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 معهم رحمة منا وذكر آلء للألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوعى اذْكُرْ رَبَّكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أخلصناهم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ واذكر إسماعيل واليسعى وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 رزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطابين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد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 17. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار 18. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار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 أنتم عنهم عرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصون إني أوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 قال فَالحَقُّ وَالحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ